أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 الله ونعمته والله عليم حكيم وإلا طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيد لفضيله الدكتور محمد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 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسائي يكون خيرا منهم ولا نساء عسى إن عسان أيكن خيرا منهن ولا تلمزون أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بأسر اسم الفسوق بعد الإيمان وما لم يتب فَأَوَّلَ هم الظالمون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 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الْإِيمَانُ في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أَعْمَالِكُمْ شيئا إِنَّ الله غفور رحيم